إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabih vaman tabi'ahum vissanin ila yawmi deen ama baad Paham kusur tehtnei tafsirki al-Qur'an ke ka kerim kaaha Dersi keinnan aukul magab billabana ayat da min surati safa Kala ka wa ta'ala فأقبل بعضهم قالوا تمنه جبل كوذ وسو قابل على بعض جبل ككلاء يتساءلون حال اي وحي سوي الدين يا نسو قابلين قالوا وحي رقائل مذهب الله طائل كصوم منهم من اهل جنال وتمنه كان لي وحي اسمنا ادونك قرين صاحب اانكاذي قال من المصدقين ذكر رمي سميت كمطها بالبعث بعد الممات الا اذا صافحنا مركلا بنت كغال ذكر رمي سميت كيرته ايضا مثل ما ان نعرف من على أعلمنا أنك عندما يدينون الضدل عبال مريم يميان ماهي قال أهلو جننهي وغو هل أنتم أهلو جننهي متهدين مضلعون وصفيرنا فالدلع هو هو صفيري صاحبك وقعر كيفي سوائل جحيم نارتا جحيمة بحبرتن كيدا قال منك أهلو جننه وغو طال الله الله ايها القدرتي انك طوعت كسيت لتوردينا ان ابي هلاكته ولو لا نعمه ربي ربي ان ننت وان ما هيسن جري لحين او يغنون أي بالاسلام لكمتوا عن كم نقلها من المحبر رضت كنار الله سو حاضر يا افهم نحن ان بن منهم 100 إلا موتتنا لما شبه نيء الله عنه لما شبه ألولائه الرئيدي وما نحن أنه منهم بميع بمعذبينك والعذابي إن, إن هذا كم لهو الفوس والليبان ليبانتا سؤال عظيم وين انبضان لمثل هذا مت كان أكلا فليعمل العاملون ضدك الشقيصان إياه وشقيستين wa han ku soo daxjinay dadkii ahlul jannaha oo ilaahay nooga waramay subxaana wa ta'ala ni'am ka ugun ee ay waxa laga soo hadlay beera jannaha ya asindayn in la dhexdeejiyo lugu karaaneeyay mid iska saarinay sariirahaas ay iska soo horseesay ya galas qamraha tul qulay araasiyo iyagoo ruulayn ay wax weeyeen ku sugan yihiin marka cabitaankoodii ay xabayaan oo majaalis inta la faraysto la isku horjeesto beddooda ay la wareegayaan taadniintii cabitaanno wax la isku oo adduunka wax aq arkay ay sancinnaan aanu asa wax ay sancin waa hataa ku fakarayna maaynta aslaak essentialin nan kalaas ayadoo la bix wareegay waxay soo xasuustaanay karsheeyaa bal adoonkee xaaladaha soo mareen marka asan midka mid u hadla marka asireen adoonka waxa jiray mid aan saahin ma saahin ka hadlayo qof aan sheekaysano isnaqaan ma aha qof aan is jeclayn laaga hadloyo waa da galba midka uu sheegayo inkaan waa mid aalu ku horeeyaa aduunka waxa jiray mid aan saxiibnahay wuxuu idihi jiray ma dadkar ma sanoad marka la la soo ma soo bi ta karta uu di jiray marka ahlul janno soo fiiraydanu bay bal neesh بأث الله انك رأيه ارد في مدى ما لا سوفيرينا مركاث رأيان لا سوفيرينا مركاث وحي اركيان أيبو دباقات کی سرون جنده يجوغان دباقات کی چهنبه داقضها جنده كفيرينا درشت اي كفيرينا واركيان أصغر وشحيمة لحبرتن كيهدو الهاتو مركو اركو مركاث ايه اللو ويراني در نمعة الإسلام نعمة إلهي بتبادنتيسه مركا سو ضارمه يهله إلهي بانكو ضارتي وحويا وادي هراغي تكت معناها و رين وقت ادي تكبت بهذا الدبح حاصو سطه ادكو لا وين تاجرت و ريو وادي قفك صاحبك و اشيغو ابو قفصن ما صلى الله عليه وسلم وكيري فالمرء على دين خليله قف والبعض وحو كدي هي صاحبك فلينظر أحدكم من يخلق قف والبعض هكافير صدقفك الله صحيحي قف والبعض ووحيد وكده إياه صحيحكي قفك المركة هدو الله صحيحه وقف وناكسن توحيدك سنة النبي صلى الله عليه وسلم شعائلك الله تعالك رسولك داعاذ الله داعاذ رسولك قف شائل هدو الله صحيحه هلك يسعوده أيضا قوضا kala tafsira chiye kala hadise ichri kala wahna ichri kala i'tikaf fi masjid kan qalmu kala sadaqata labakh kala qayr ku wada hadu la shirki ya ku suwan galibada jiide keri bid ay ku bid caadi hadu kas wa muslim ka laayo dil ku kala wariya meesha wax la ka jiray u leey wa wada ilauma hadu la saaxib qof ma indiriya la saaxib qof ozaniga ciredu u jiida qof qofka wuxuu yahay ma dhici kartaa adiga inuu kaaga naxariis wax dhici kara ma wuxuu asbu yahay muqaddim ruu saaxib saasreede ku dhi yahay saaxibki saas ruumad sallallahu alayhi saaxibku wuxuu kassaamayn biley muallim wuxuu ولذا ساسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارقف والموقف في سوقك لدى صاحبه مر كن كان وخد اد ولا حشيبي سده اناهو بدباليه وخدو قلقالين عليه انو انكراف بعثه مركا اس اد ولو ينان الى بدبادنتي الالهيه الى اراه الاسلاممدي او كو صغى وقفتو وسواس كي سي يشك غرنتي سي كبدباديه هي على نورهن قال تعالى إلى أخيري فأقبل واسوكا بلا بعض أهل جميله قبلك على بعض قبلك واسكفر عن التانكية عن شقة أمطة الله وأن راحيس أهل أمطة الله حال أن يسويدي ريان يتساءلون حال أن يسويدي عن أحوالهم في الدنيا حال هذا الدنيا ده. وكيف كانوا في الدنيا الدنيا ذا وحي احاية ايدي ايسوه يتسائلون حال ايسوه دينية عن احواله اي عن احواله في الدنيا ايسوه دينية قال ووحي رقائل منها قائل كاسو منهم من اهل الچنة كمتة اه اني انك كان اللي وحى ايسو ناقرين صاحب صاحب كاسو يقول يرهده ائنك اذيك الله من المصدقين ذكره ما يصمياتك مطهي أي بالبعث إلا يصبحنا بعد الموت بالبعث بعد الممات إلا يصبحنا بما شكيتم دوتك الروميس الميتكو جرته إذا متنا أي أن نبعث منا لصبحنا إذا متنا مركعا بما نو وكنا أهل طرابا عن الرو وعظاما لفو أهلنا أنك اللي مديرو على المريضة مركز كده ما أنه يمتنا لصبحي قال أهل مجلسي وحيري هل أنتم أهل وشانة وماتهدين مطلعونك والصوفيرين فضلعوا وصوفيري فالرعاوه هو قعره هو قرينك في سواء الجحيم في وسط الجحيم نارتا جحيمة نحبرتن كيدا يو قعرك قال مكاسورينك أهل وشانة ها تالله الله انك دارتا إنك التوحاد قصيغطي اللي تردين إنا بها او اريغو قنعد على ان انكرو اريغو قادغو قنعد دارت هلاقه قركعت اوكتي وانكو سكتي ولو لا نعمت الرب اسلام لما مركا واه هو او وين الا كسيي من عين تربي اينا الى هدو يسن جرى لهن مخضق وا مخن من علو جهنم وبد وامه من نحمه الاولاد ا من نحمه الاموال تدي ونحمه الاسلام <سؤال> والايمان وني ادعو وي الى رقبك انه او وود درمه ان ایت و وح وین او وح دک ان الهايه كسيي وا ان دقرن تن نحمو ويد اي الهايه كسيي ماركا سوليي وله وله نعمه ربي حب جاي نعمه انت سديسن جري له Lakuntu, kui ta on ka minuga, siis ta dadka naarta la soo ta on ka minuga, sest ta on ka minuga, sest ta on ka minuga, sest ta on ka minuga, sest ta on minuga, sest ta on minuga, sest ta on minuga, sest ta on on minuga, sest ta وامر فين حباك انا اكون اللهم حين حتى افر له نصع الموسي دقيقه ظهر بم بالك ديبه دقيقه لغوصه صلبته وعطفه نحر راحته بيدمره وح ارقى يرته دار انتعاق او هي هيا شقد الى روح خلقها ايمانك يدير جرنبي قفكه هيا قفكه سوا راح صحتها توصل شنو هي صورها عيسته ولجاه ستردد بالفيريه طبق الصالحين طه اقباد ده هيا هورى اركن منكم متى وح وين حابينك دم سلاطينو تادنا سوتوكنيهي اوتوكنيهي وخصوصا حد لا صبح هيحدد روتيا او قلل اي او واهره لدبي او قلل وجيره بيها بيه ما جرو وحا ويان مرقله الى معان كلو وكوي مرقاسه هوين مرقاسه بمان كامل اي ده سعه ابا ممكن تشوفوا لا يابا راحه لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه le chaalad doona allee bi siyuf wuxu waraa uwayna waxan haye waxa allah ay deeq gale hayeen madax weeniyaalka waxay ku raaxaysan markaa wuxuu ku raaxaysanay minkaa ku baartay wuxuu ku raaxaysanaya maahan cunto ee wuxuu ku raaxaysanaya wadadu ku saamu digriga alle nureecha bariya u markaas wuxuu dareemay raaxo ay jireen سيدو غو معانسان صلاتك فاحظا ركله ظنط الله ولا جنن راحت الله صصيريك كون وليسا جراتي واكيديك Or another kidden be, or an shaker kedden be, or an lo and say, Markasukureye, a faman nahnu anabuminiabitin of what the mana. Anegamatimani na mia sila ma sede ni ummahani. Demashedi elule ehu reidi. Wema nahanu and ka samain إن هذا كُامiner ، بإثارة كواء ، إن هت несколько ل بين الم puede لمن يمكن أن يكون رسالة هو ي tambاقiana chart føضي المع Lingلكة. إلى م dan dez repeated them. لمن يمكن أن يتكارل ذلك whether ف Host'sTah najbardziej ارفعه. إنه لا ي widericiency at you. لذلك الذي يبرخه assimه هو يد معه marka uu yiraahdo ninka ahlul jannaha wala tan waliban way uday war tarookala dad qoso xaqaystay ah elakin mu chariir sido darta haf kuna ku qadteey ي مثله هذا مثكاس او كل فليحمها او سو شقيسن ال عمله دا شقيسري ورضف ك الدوير كل شقيه الربو كاسو كل سو شقيه كاسا لبنان قصه كا qur'an yaso ma wax umar qati ka ayana ma aanan arag wax diida yara ma aanan arag ta soo kare ma buu wadii rasuulallahu alayhi salaam hanafo maynina hana beerine sikaga ga soo laki wal ka oo ayadaa macniheedu wey ayadaana waafaqsan waxa ay ra'aytiisara aya ay jiraan oo reer binu isra'il wa shaqaysta muday wala shaqaysa waxay noqdeen dhaqaalahoodi 600 dinar dinar ku waa 4 gram iyo rubuc dahabow 600 dinari ayashin la maleelo la mid u aan shaqaykarno xirfadday ninna wax xirfado ku shaqaysta miyacan ki marka banu aadan ka dawaanba maaysan jiro wax ku in aad ويركي حرفه يقينك كلك الهرنيه <سؤال> وخلفه ما التقنيد <سؤال> واكربحينها حولها وقتبسين نقيم افركن افركن او كلاقاتي ني والباب افركنو دينارها marka labadooda mit kamida نك حرف يقينك هلكن اوو كرضحا يغوري لين مدحويناها لهاجيرو دنتي غوري قسرعه او وين On in bakkaru tay u tabki ka qatay raha Marka gurigi gatay u soo yeeri saaxiibkiisa markaa soo yeeri kala dal guriga an gatay ar ta marti qad u soo yeedi wa arkay suu kulayay ruuxii u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 oqaybi kun karaatooninki gabar ku guursada qurxon marka as u soo yirinta martaa qad samayay ilaa yunin kaso kunu ku gursade qabadas qabadii marka inoo e kaddema taaba asawiru kadin taan wadha ilaahi ilaahu qadhaq kun inta mitkamidaan kaaga rawa ka bixeen labab ambe rooban kalabaha labadi kun oo i haartay meesha as dhaqaalaha ka soo xaroona gurigi waa kan haaski waa kan beertaan oo laga soo guraamira saytu ratan kaasi waa fi aan taq fi aan dagbsad raaketti geeyay ku kaan laba beeroot لا واديكونو قاده واصدقاي لا واديك مالكا مافتك قادي مركاي بنتين املك انت وري نينكي مؤمنكه ووخو كل شيء قوري دير اقرو بلام قبار وحا دختو قروخ ضقي قلالك ما شيء في في ببان waa warey laba asen doog ku ag yaalu tusay oo waxa ku yeelan rabbi maahan aadmi buu hisaabe kani nin tii bakatiyey ku soo dabanay markaas uu waniyo waxa aad ii iyo qisaa adduunka israafad hayaa intaasiyo khasheeki oo guriga annaa siiyay labada asen daro guru adale mm قال تعالى إلى وحيري فأقبل وحسوكا بلي بعض أهل جميعي قبل كود على بعض قبل كلي يتساءلون حالة وحسوين دينيا قال وحيري قائل مضحط لئي قائل كاسو منه من أهل الجنة كمدع إني أنيقا كان لي وحا إيسو ناضي قرير صحيب أي في الدوية مرقنا دون كتوب صحيب كاسو يقول يراده أَإِنَّكَ هَذِيكَ اللَّهَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ دَدْكَ الرُّمَيِّي سَمِّيَتْكَ مِتَّفَي أي بالبعث بعد المماث لماذا يجب أن يكون هناك صوت بحينها أي إذا متنا أي أن من على صوت بحينها إذا متنا مركعا بما نوى كنا آنها طرابا عن روء وعظاما لفء أَإِنَّا أَنَّكَ لَمَدِينُونَكُ وَاللَّهَ بَعْمَرِنَا مِيًّا مِيًّا نَهَي هل انتم الذين كمتدين هل لكم مطرعون او يسافرنا فطرحوا وسافروا انكم علمتمها فرعا منكم تعلمها واركيه منكم وقال كانوا قرينتك صاحبك صاحوا في سوائل جهيم النار جهنم ذهبتكم واركيه قالوا ووي قال الله قال منك اننا اوه يريد مركو ارك منك مشو كون جيرو قال الله الله ان كتا واحد كسيته لتورديني ان دي هلكتو ولو النعمه ربي ربي جاي النعمه انتي ساديسن جيري لهين اي عليا بالاسلام او يبونني بع الاسلام من المحضرنك والنار طال سو فما نحن أنه منهم ميتينك ولمنا إلا موت تنرى ما شاده الماء معهنة بما شاده ألو لا إهرهيدي وما نحن أنه منهم ميتينك ولم عذابه إن هذا كان له الفوس والليبان ليبان تأسو الأعظيم ويه لمثل هذا كانوا يجبونه إلى هذا فليعمل العاملون ضد الشقيسان أو الشقيستان مستقبل قصة نوريح قال تعالى الوحويري اذلك قصة صحيح اللي بنت اس نيا خير خير بدن نزولن حق مرتقاتك امشي كره تزاقومي مثل قصة زاقومك اللي خير بدن انا انه جعلناها قصة وحن قد لغن فتنة ان امتحان فتنة داسو للظالمين قالتها دا اسرنا عطي. إنها جيدة زبونك شيرتوها جيدة سو تخلجو كسو في أصل الجحيمي نار جحيمي جرد ده بلقوها جيدة مرهيدو كأنه هو بأسكو رؤوس الشيادين الشيطان مدع قد آه فإنهم أهل النار كل آكبون وواكوي حونيا منها جيدة حجة حونيا فَمَالِ الَّذِينَ عَمُوا وَكُبِرَ نَيَّ مِنْهَا جَاءَ تَحَدَّى بِالْبُطُونِ عَلَاهَا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ مَأْوَى النَّارِ كَوَاءُ سُقْمَادَ عَلَيْهَا جَاءَتْ دُشُودَ حَالٌ وَهَذَا الَّذِي أَمْرَحَ بَرَحَ, برح اسْ مِنْ حَمِيمٍ بِيَكُلُ الْحَجِ انهم المرقص وحين ما تكون مت الفوح يقود اباهم ابيالك ضاللين كعباد اي سنهيهم فهم ايغو يهرعون ودقدغيان على اثارهم ابيالك دي بادي اسنغدك دي ودقدغيان marku nooga soo waramay jannada iyo naxmada taala waxa ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala soo garab digay hooga naarta yala markaas ilaahi leeyahay war labadana wax la isku doorsada bal labadana isku fiiri dadka jahannama lag deyciyo waxa hunayeen geed oo naarta xilkeeda soo baxda digidas miree garmar في رجل جدا من رهيه مشبهه به جينا وملاح يد الشيطان ضدك عن الله شيقة ضدك ما ملح عيسان عارك ملاح الشيطان لكن ضدك وحاكو ضريع عيسان اوكو عبورا ملاح الشيطان وحطي حول والجاي سأسراد هذا الوقت عاركتان طبعا الصورة الشيطان طبعا صورة ولا عاركتان وحلق اكنا وحما لكن او صورة طبك صورة waa asaga uu taqaylay oo masaxdiisa ku jire qofka soo wuxa ku jire oo ku dabeyxaysan gaalka gaalka ah sheedank barke ee aan koodan waha ku dabeyxaysan waa badan oo falkum oo dareecadahan li marka رؤوسها او متخيل كعودك اي تخيل يا الناس كحد وجرته الا لو او قارحان صاصه ضري على همك صوت حد يجريته جهنم جيد ده سهروا ماركو ما كان تو بضان لسيا مركي رام صعره جاري مالك سوبخينا ما طايي بارت ما له بضان الى ياك نار لكن ميل وانيشن تحيم القرقه اوه ميل وانيشن ادي تنكه وانيشن ميلك يا ماسه يديق الناركه بخه فروجتوده مشو كو قلقروي بلا حد هل الناركه ماسه كبه حدا مشو كو ققشوي تلقى سوبخيي مركه القرقه سالد قال لي هل سوف يمد نهر الانا وكانه ما شاس يا ميلكاسي بره كاسي ابي مردي لي كرام ساس ما خيسكوش من دي حرب من دي حرب وغو غون غبال كدغيا مرك يسكو شبان لاي هي واحدتين ورتا كلها تقول جيد حلكاس لا يقوفون بينها وبين حميم ان اه جهيمه يديها كريك يولك كك دايري لبناسي دخ Ah waxaana jaxime iskulee jehanaarta iskulee yaliini jaxime waa ee aad intee ka bashalo maaranowaa mail kala maarta kamidho ee marba maarta ka ximaaya oo ma ahayn intee ka maarta ka soo baxana wa soo mar oo ma Ilaahi wey maarka uu waxa ay ku muxtara lidhi sheega ma sheega podcast waxay sidash ku muqteen abiyaalku waxay ogaadeen inay uusan sanayay hadana way ka diideen mar allah markii layreedo wa rasul allah adeeqa wallahi rasuuluhu hayna abii aw wadi inta ga soo gaaray ama raacin inna wajanna abana ala ummati wa inna ala asari muqtad ah anaga abiyaalkeenan diinka soo gaarayaga aan ku ku mu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 حايل لا براسيت اللي عقل بحاله يراحل عقل وحا لا يراها وحا جن كل الدادات ها وينات منك كعرتي ديف فادرو كان مقبره جانا وحله ما لقفن حدا تعرب لو كنا نسمح او ما في اصحاب سعيد ده اناك بجل حاله حين سيرهكم تجني اي سيره وحانا كانه نكني ان انا وخي فينا دورن وخي معنا انك تجني ساسيله ان وحي سبحانه اذالك ذلك العباد الله المخلصين اضمم الىه يا باعه الله او غي يهي كل يليه اضممها سبايك قلبي مرتقات قلبي شحيمنا ومرتقاتك قوي الىه يا رسول خلافه مركا لبدود ميسمن اذلك ما انقص اذلك خير خير بابان نزور حكم مرتقاتك ام شترت الزقومي ما سجد كزقوم كخاير بلام اراو قولي سبحانا ان انبو جعل ماها جهدا وسو عن كيلني كي فيتما الامتحان فيتما وصل لعل في قال حل رتشي له وحا لو امتحاني بطك امتحانوي صارت لو الامتحان وان ما هي الهي وينو حر النار مثل كده كبحره marka sabti waxay u kala baxeen imtixaanka asalkiisoo dahabka marka la soo qodo taghaanwe dabka la saara markaas dahab saafiye uu u kala baxo saqiyada taghaan fiitnada saasalaasalkiis ayadii markii la soo degtay muuminiintii wax u meeyay gaalada waxay yadeen geed dabku wayba gubeeba misqoyn hadii dab uu gurshido في وحي ايوب واخو قياسك عقلي دود لكن قد خفي الماء الصغيره مركوا سيدمو او ددقي غबल ما رمهين غلبهني ولا هو خلاصار ددقي الى وحي سبحان ان انه جعل ماها جيتس وحن كدغنا سيدنا تن امتحان في غنبص للظالمين هو قدر موسى نته غاله ظالمين هلكن غاله نور جيده ان هonders workedнали إلى تخرج بالماعد في اصل لم هي هتوفى الوداء فقط ج覚م السلسة ولكن الرسول كما تمّن وحورا. ولكن yerde اس النساء ça يبيوا قائدا لكن الحnak أننا جوا pierwsze büyük. لكن الرسول سالفول او الرسول فإنهم اهل النار كل اكل رواكو يا قريه من هيك ديته حقه اذا يكحون ايا فمال لي اقوله وكب حي من هيك ديته النار تقبض عليه البدون علله مدي دي كران قاجبه يا قباته هيده جيت مارد كس وكب ثم إن الله اهل النار وكا او سغنا دي عري هيك ديته كرك حاله وهو لو عداوي ثم إن الله اهل النار وكا او اريه قد ذكر كده حاله او اهدى لا برح برح وعمال يديق اسكو درسن وي واهل النار كضحاي لا برح برحاس من حميم بياكل الحجود كاهابه وحول راسه دحينيا يضوفون بينها وبين حميم اه لرا راس يقو دحينيا يروا هو ثم إن المرجع هم يشعر يقول الله أبنا أيام مركي عادتين كأبان لا إلهي لا تحيني لا تحيني لا تحيني شيء يا عبدان الذي قلت عني شيء الذي قلت عني لا لا تحيني سلامتين كموتين عذابك الله منحي إنهم أهل الناركوا إنه ربي يغسوش بقلافين فهم أيبوا يهرعون يهرعون يهرعوا وحكمتها يأفعاشا سيدا مقيروا ثيقها الله أشخ الله سيدا مصمحنا الله معناه فهم أهل, أهل ماركوا يهرعون ويكونوا دق دقية على آثارهم أبيالك وخاديالك ويكونوا دق دقية آفير انما جزينهم بذلك لانهم وجدوا اباهم على الضلاله فطبعو فيها بمجرد ذلك وحان ابو اال مرين نار تنو اس اا بيلك اياتو غاديين اين البادي يسيم خاصو استرع من غير الدليل ولا Marka, adub on asides eeri valg, olgu ta siis sammari. Arata, ära ei ole, eeri kanna, inkas, maruatadas, otsanada, miya hair on hairbalan, mizuran hakka, martepatka, emshe tšere tusa kumi, me se getke za kumka inna annabu tšalna ha, getke su ankeele, ne fidnatan inteha, fidnavas on litlaarimine gala, lausugnate, owa in kirin aw weli be galki waxa weeyin abu jahl la'ana hu allah wa kayri aniga zaqum waxaanu qanaawi tibirta iyo suba kabru atka wa subaqi fasama waa qanaawi zaqumano nana wa cheche suba kabru atka iyo tibirta marka la isku qaato aan inna ha zaqum checheratu wa geed ge do taqru bahada fi asr al Narta nar ta jahimat asr kaydi jiri deira bal qaha ge dasmire hedu ka annahu wasag ruusu shayadini shaytanan marhiydo o kale a فإنهم أهل النار لآكلون وقوية حنيا من هذا الشيء فما اللي أهل وقوية من هذا الشيء يجب أن تكون أهل ثم إن الله وحاوسنا بأهل النار وقوية حالة حال هذا الذي قال أبي يوه لشوبا برح برحاس من حميم بكل حجرات هذه ثم إن مرجعهم ماشاء الله لا لإلى الجحيم جئنا انتكوا ودمغا ما حق قوبلانكم متين انهم غالدان لا انهم غالدان الفوا اباهم ابايل كوداي اوغادين فهم غالدان يهرون و على اثارهم ابايل كود راديل قال تعالى الوحيلي وَلَقَدُ ضَلَّ والله إلا قد حقيقي ضل وحلمي قبل هم قبل مشركي قومك نبيك السوبر القومك قلت من الرئيسة قلت من الهاتف بحرطة وحلمي أكثر الأولين أمضيه ربك وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا والله إلا قد حقيقي أرسَلْنَا وَادِّرُنُوا إِلَهِرِ فيه في الأولين منذرين حصول الدكتة فانظر في لي أيها المخاضر بلغفك للهدل يوفيري كيف صدامي كان أحطي عاقبة المنذرين ذاتك الله دقيق إرم تودو إلا إبادة الله الضومة الإلهي أماهاني الضومة المخلصين بعد إلهي الله قريالي إلهي وين سبحانه وتعالى وهموا جور حميه عن الامم الماضيه مركن سو معين كجند يله يا عذابك تشيوي يله وحلا اسكو قورصوا ما هان سدا فائ اكثر الناس واحد دورت البريق تشين اكثر الناس طريقه سيدورتي اصل انه شيء الى وحي سبحانه ولا قد ضل والله لقد حقيقه ضل وحلمي قبلهم قبل مشريكي قومك دي. دي ما بك سوءنا وقومك غير مشركين توله كا و نار تقا غابك الله والله شيء ارسلنا وادرني في في الاولين امره ربعوده مندرينا كووديقه قصووديقه او دبت الى هي بينيه فسو عقاب كيسا ادوريا عذاب كاطره كو واسن كسو دختنو الى هي marka way diidid faundo fandor amarka nabiga wa laqa sallallahu alayhi wa بل نبيك الصبر والفير وحا كلام لا ديق قف كاستو خ ايها المخاطب بل قف كا لان لا كيف سيدهي كانه اهت عاقبه المنذرين ده كيلو ديق خربت قوم نو ويلو ديق نبي نوحا وديق وا ديدين خربت حاي نقت سوما نكون مثلو خربق اي هه يا بابا سوما نكون khair ad wan lood digay waay diidan iribtooda haymoq reer sabuud wan lood digay fir'aawn wan lood digay asxaabul madya wan lood digay qoom luud wan lood digay mid illa ila allah bakii diginta ka faa'ideysaa la marka laga illa ila allah ee doomada marka laga ادامال المخلصين إليه الله قليلا مخلصين مركب مخلصين وقوة ضعاد إليه اكليلا نشريبين مخلصين وعددك ضعاد إليه الله قليلا ربي ضعاد سأكليلا أي الذين أخلصهم الله بتوفيقهم للإيمان والعمل بمجب الإند وعددك إليه أكليلا وفج وفجيلا ايمان هي ان يكون اقمان ديبا لو ديغا يا معناه ايه كينيده واه دكاسو الذين اخلصهم الله بتوفيقهم للايمان والعمار دينو جبل انده ولقد ضل والله لقد أكثر الأولين أمديه ربناكو ولقد أرسلنا والله لقد حقيقي أرسلنا وانظرنا فيه في الأولين أمديه ربناكو ننذرين رسول ننذكت فانظر فيه أيها المخابق بل قفك للاحد لي وفيري كيف صدابي كان آهاتي عاقبة ننذرين ده كله دي بل رسول شروط دي بل عربتو دي سداء illa ibadallahi marka laga reebo adoomada ilahay adoomada almukhlasina oo ilahay daacigiisa loo kaliyeelay alladina akhlasahumullah bitawfiqi liliman wal'amali bimujabi alinzaad dadka ilahay ub kaliyeelay inu waafajiy iimanka iyed digidii lo digay inay ولا قدنا دانا والله لقد حقيك ان دانا وحا مو ضواكو الى الله النور فلان نعمه وحا بروا قر هذا المجيبون كوا وحا جيبه ورجينه نور وبذال النور الى الهيري واهله ايلتي من الكرب قربتي انكبت بالني كربدي العظيم ويرن كبطني وجعلنا وحا نبي النوح حررتي قوم الباقين كو هاري ادونك كو باققا اه وتركنا وحان اوغا تجمي عليه النبي النوح كركيسه اي فانا حسن ام ما وراكسن في الاخرين اممها دم بيدخدو اهادي سلام نبي على محمد النبوي الشيه صاها تاسنوغا تني دوشيسه في العالمينه عالم يالك بيدخدو دناقواط إننا النبو إلهي كذلك أدى المرين تاس أوكالي أن نجزي أدى المرين أن المحسنين دادك عملك يضاعده وناجيه إنه النبينا من إبادنا الدومة الموكمدة هذا الدومة المؤمنين حقرفون أيام وحدينت ثم أغرقنا كدبوان ما شينو إلهي الأخرين ال أمضيه كلا wa ku in nabi nuqraal maahare inti kala wa ma shaynee ilahi ilahi weena ayad ka marku noo soo sheegay si mujme ah ana duub ah ummadii hore beban ku inay haqa deeniyayno lumeen hadda si tafsiire ah loo sheegay kummat loo sheegay waxa loo oo gelowde oo wa إلى روح يله سبحانه ورقدنا دانا والله لقد حقيته نادانا وحا مو ضواقي نور النبي الله النور فلان نعمه وحن على هذا العلم يجونك ووحا جيبه اي المخصوص بالمدح نحن الى روح يله وحا امانه لو غار يله وحا انجا تجيب له دعوه دي سخبرك ولا سو غير دي قصصك هلك oo da'awada iyo tooxidku uu yeeray kuun sano marka laga rreebo kontul sano ayu da'awada ugu yeeray gaasi beeniy kor uu sheega roso uu sheega markastuu xaqda ugu yeero wada ka sii xarara markii dambe uu rabigiisu u cala cala rabigiisu ayuu bariyay مركاسا ايرهي جووابي سبحانه وبريديس اقبل ايرهي خوري سبحانه ولقد نادانا والله لقد حقينا ندانا وحنوا دوات نوح نوح فنعم مهما وحا بروا قال هذا العلم تشيغورو كو وحي جيبا الله تعظيم جماعه اوي كلجس الله المجيبون كو وحي جيبو بريدا اقبل ايرهي با ان هو بتباد الى الهي لنوح. وآله ويلكي سينه واجب بادي الني من القرب قربدي كبد بادي مي كربي العذب وين كبدنا مروعها وحويني خايف وكثير وهو التكذيب والادى وداننتي يابكي أي كويه ابن جرير وكسي بلاريي قال له شيء كدك القرب ده وي بينتي او حقي او شيغايي لغه بينيه واخ خمون وف حقي توحيد امته وييره امتنا اي kasoor jeeda laakin wuxu ku daray waxa sidoo kale qurba weyn aha dufan ki ya dadki ya qarqintumada la qarqineeyay ayaduna qurba weyn yahay aygana ilaahi wa kabbadi la ma laas بينتي اياتيب كي يا بكري حقه غالده او امانه ايد ايو ومن ومن كرف الضوفان والغرق ايعبات كي يا هلاكي قربيسن علوا كبداري اروحي لسبحانه وتعلنا ذريت نبي نوح حورتيسي وحن كدغني همول باقينه كو باقيره ادونك كركي سو وحا بني ادم نبي نوح ايكو اقتي سألت أن أبو البشر الثاني البشر كابيسي أول كان نبي ما مبي آدم أبو البشر الأول يوها ما يقول لها آدم أبو البشر الثاني والنبي مبيه أدونك كوركي سواحد بني آدم أصبحت صفر عنه وعرورتي السيء وهو إليه المفاصلين تصدح ويلو بار صدح, صدح ليوه أياب بني آدم كأدونك كفر عنه عرب ففاهيه تفاصيل تناوقوا داركي كرتان قال وهاي ليهين سبعه ويل متصام على بي تشري وعرب وده منك كفر انت ميدنا وهاي ليهي حان بدكم بدويه حرشده واد منك كفر حامي مين يافسه ليهي تشري رومك يابدك حد حد واد منك لكن قرانك هو هدونك وحا باقي دا النبي الله عليه الصلاه والسلام اصل كفر عنه الى غير سبحانه و تركنا وحان او عليه النبي نوركيسه مفعول كي باكان مفذوف اه عليه وحنوط ما اي سناء حسن اما ونكس اما تاسف الاخرين اذ ذكر بامبهي وا قف كستم مؤمن ما بيروحوا امار ما بيروحوا اماره جينني قوم المؤمنين تا انس قوم المؤمنين تا ملائكته كل وامانيا و قرنا و حنا غاتر مخليه في العاقبن و هذا الله النوف الصري و ح سلام النبتقليو علاه ما بنخدوش في العالمين عالم يالكحير هو هات صاصا لغتي عالم كطاس الىه المهلك السلام السلام صاصا في العالمين سلام توام نتعامو عالم كوخا لييرهد العالمين فتح لها الشير العربي وعقرضه مركه انت عالمين تبحلوده سلامه او طالب ووحي المؤمنين في قصره مركه الشير هذا هو ما لو شيه نبي الله نور يا خيركم ادومك الله وهو غرغره عدوي او غرغره قربي الكفيل الهو اين امان وانا سن يمغ وانا سن اباقي had bilashay ayiga qafka go'fa idaysan bal ilaahi raxmadisafiri qisaab markii nabiga laga sheekeyay waxa lagu taabsiinay adiga meesha ku qunsay dhamma ka si gaab leh meesha adoonu ba fa idaysan نجسي و أبال مريني مع المخصيين بطاعة الكودة ونجي ما هذا النبي نحكريه وقاله ما هذا نبي نحكريه وقاله نحن في قمات دمان إن أدونك اللقوك وقربة اللقاء الفايدو إن مجع ونجسان لغار خيبه المؤمنين تعمانه كود بعتار الله إن شناله وقبوا أبال مرينيو وقالوا بضفرانه تبعدوا بسوقات بطاعة الكودة ونجيه داعه إلهي ونجيه أنصاص وأبال مرينيه إلهي حافظك يقول قف والبران انت الدرجة لك نصرك واحد هي داع عدد دا اخلاسك وانتو لك اما انت ونكسر المؤمنين طلبوا بحبك انت الداع عدد اخلاسك وانتو لك لذا نرى الدرجة لك داع عدد اخلاسك داع عدد دا اخلاسك قف والن يحسن ايماني والضاعي لكن انت الباب حرمي ما كيف فائده يصادل الهو الحلي السبحانه وعاقو مطيقه اركان على موشيه إلى واحد إنه النبي من حبادنا أدعمد أنه كمذا هذا أدعمد المؤمنين حقا من واحد مؤمن هو آه إلى يقين قارئ عن شكل لك ثم أقرقنا السجاجة أنت رميزة مركبة بادي ثم أقرقنا وما شيء به ينكو قرقنا الآخرين أقو يكال بيدي قال تعالى له الحبيب ولقد نادانا والله إلا قد حقيقنا نادانا وحن نوح نبي الله النوح فلا نعم وحنن اعيب الواطل هادي المجيبون كوهو حجيب وبرية اقبال والله سبحانه وتعالى جمعه وتعظيم ونجيناه وابد باد النوح الهيري سبحانه نبي النوح وآله وإهل من القرب قرب قرب قرب العظيم وين قربنا ونبكي الدول ايو وعويا وقوت هذه هلكي ظفان ط لبدا وكبدبا دين وجعلنا ذريته عرورتي سينا وحن كدغنو الى يري فمول باقينه كو ادونك باقين كو هارو كو باقين نقدرت قدان وحا وين ادونك تنال عرورتي النبي أمان تاسو في الآخرين الضتكة بمبئي بحيو دعاتي سلام النبيت غاليو على المحنب المحدوش إساءاته ساسا مغطق في العالمين عالميالك بحيو دعاتي إنا أنه إلهيري كذلك عبال مرينتا سوكله انجي عبال مرينينا المؤمنين قد كعمل كول وناجيه انهم ما بين نور من الى دين عضوا مضين قام ذا المؤمنين حقهم ايه ثم أغرقنا كد وما شيني الاخرين تقوي كار او ان حقهم وان من شيعتي ما لبر ما بين ما بين نور كيد يسكم وَيَنْمِي شِعَتَهُ نَبِيٌّ مُحْكُوحٌ لِسُوقٍ مِضَاهَاذِ لِإِبْرَاهِيمَ النَّبِيّ إِبْرَاهِيمَ إِذْ وَقْتَ أَيُّكَ مِضَاهَاذِ جَاءَ رَبُّهُ فَبْدِيسٌ وَأُلَيْمِ بِقَلْبٍ قَلْبِ قَلْبِهِ صَلِيمٍ كَنَبَتْ قَلْبٌ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ إِذْ وَقْتَ يُقَاحَ النَّبِيُّ مُحْكَمِضَاهَاذِ قَالَ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمُ كُورِي لِأَبِيهِ أَبِيهِ إِيَّاهُ ايف كان اليها دون الله تريد دون ات تريدون ما واحد دون ايده الها تكن دون الله الا كسكم يا دونيدان ايف كان لي اجلي ايف كان بين ابور درت اسميت فما ظنكم من من خليه بالرب العالمين ارم يا الكربت ابكم ليسيدا أنه فاعل بكم ان انكم إذا اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ما ركض الله لكو لنطان إذن كو قير كي سوء عيب دي محط الشيعة, الشيعة وعلى الشيعة الرجل أنصاره وأطباعه الشيعة الأنصار والأطباع أنصار تغيرياله نبي إبراهيم إليه وتليه وحو كمدء هذه أطباعه إيقوى الرأس النبي نبي الله <سؤال> ابراهيم بل امانه مختص ومختم نبي نو يا نبي ابراهيم مفصلين توحيدين لباكم يا لحم بقلي عفره سنه كبدن ودخاي هذا هو لباكم يا لحم اه لباكم يا لحم بقلي عفره يا ولي با طور وخا مولا تينا ابراهيم هو هو كميت احا باي الدين ب كان نبي من اصل الدين كقربان الا انبياء وكان اصل الدين انصارت أنصار يسو كمدي معايرا نبرينا في التاجنا شقاة النبي من شيعته نبي الله المحكو يسو كمد هذا لإبراهيم النبي إبراهيم أي من من في أصل الدين هذا إذ وقت يو كمد هذا جاء النبي إبراهيم أوليه أولي ربه ربك بقلب قلبي قلب غسليم نبات غير البقوي أي من الشرك والشاكي قلبي كان نمات شركي يا شاكي نظيفه يقين يتوحي الكبير سمي وشكت النبي النوح حد شكتها إذ وقت أعيوك مذا هذا النبي إبراهيم كوحد النبي النوح قال أكوير النبي إبراهيم لأبيه أبيه إياه وقومه تركيس ما منحوية ذاكي تحب دون ده. معناها النبي النوح نحوية ذاكي سكوين كيرين شركي نبي ابراهيمنا ابي هي سو تولكي شكغي او كو ينكيري او غنا دون الله تريد دون ا ايله تن وا مستولبيغي تريد دون الله او حي كنت تعلقي تريد دون ا ايل كانه وا مستولبيج اجلي او تريد دون ضمان مستوليال كيسورمري ا تريد دون ما واحده دوبايدان ايله تن كو دون الله الله كسو كيمية دون ايدان افكن لأجل افكن بيان ابوه دراجس بيان ابوه إلا إله نواما إسلاح الله وحل العابده الله قير جيس إلا ذا ملك وبيان ابوه وبيان مدرده دراء فما ظنكم مليه المحي يمحات ملي برب العالمي عالم يالك ربك أبوري اسكاله محات كملي كم سيدا أنه فاعل بكم إنه قصة بينها ila laqitu muu waqad habadtum ghayra markad la kulantan idin ko qeyrkiis aaguday wax aad ka filayda وينو مشيعته نبي الله اخكوني سو كاميرا هذا لابراهيم النبي ابراهيم ادوقتيو كاميرا هذا جاء ربه فبدي سيدنا ابراهيم ليني في قلب قلبك قلبك الصليم مراد قال من الشرك والشك كان مراد قال هذا قال النبي ابراهيم كوي لي هي ما عبدو هي دكي تحب دون اد عابدين وامح عربتان عاد عابدين aif kam atri doona aaliha ma wuxay doonaydan kuwa aad caan udeen duuna lahayn ala ka soo kaymiya doonaydan if kindly agile if gain ban abur dare this miyadu doonaydan fama dhan kumeri hinu nuyu haye berab al فنظروا فيه النبي إبراهيم نطرطاً حال مرفيرين في النجوم حد به والفيري فقال الحبير إنه أنه سقيم مضحن صنباناها فتولوا ويحبه جزتين غالط عنه النبي إبراهيم يحبون مدبرين حاله كويدا بدأت جيد فرقوا كل أحد إلى آلهاته غالط إلى ريالكو فقال النبي إبراهيم كويد آلهاته ألا تأكلون من مياهنا من هنا ما لكم مخانين سغنا داي لا تنطقون حال ادمن هدلين فراقوا خكر الله عليه ال هذه كركوده برضن قرات باليمين الملك توكو قرا او فاقبلوا قالوا يا سو قابلين اليه النبي ابراهيم يزفونا حار ادق قال وحيري اتعبدون قال ما واحد اعبودان ما تنخطون واحدكم قال الله أنت سمعت والحالميات عابدت umm. الله الله خلقكم إذن كوين أبوري إياو ما تعملون وعملكم وحا دين دين له ابراهيم قد لسا بنيانا اسمي فألقوه كل طورة في الحديث فأرادو قال وحا يرهدين به نبي إبراهيم كيدا مكري فَتَعَالْنَهُ فَتَعَالْنَا هُمْ غَالِبٌ وَهُمْ كَضِمُوا إِلَهِ يَرَى الْأَسْفَلِينَ كُلَّهُمْ صَامًّا إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّ نُوغَا وَرَامِينْ مَرْكِي إِلَاه سُو شِيغَي قُولَدَ هَلَاغْسَنْتَي أ أبا مركه نبي الله إبراهيم تلقي سي وعابيك مديي أو إلهي كيف يسعبلوا فهدوا من حنا عبديده سيول بو خوجين مركي ويح اي ديده أو قوك اي واحد بو ديده وحو ضاي في اينوا كوض تي صلاص مرار بالانو وانا صو مرت نبي الله إبراهيم دار قوق سميع الشائب بابكي marka qol wax ugu sharaxbo khadara balse cilmi waxa uu kuu صاحب راك يتصل الى يل كبر كوالوارديهنا وعلى انه يعتمد عليها ليفرقوا او رباه اي بغايو فهميان يروحوا بغه علمي كقادانا او وا خا ان شي ما حدو فيليه اي بغو علمي كقاطي وركو شغي واه حقيقه ساسي ان غيري انت حدي فيليه صوم ما تنحيد بغه علمي كقادانا ويرامو yum qabiraan qabdi yar yar san yalko hoggaad sanaduwe oo sarwool la yiraa aad dhixda taagan san yalka saas u tixayn saasna u tixayn yum tabi hor iyo hayla inta la noosii barakeysaa il ورياضة انتظى ما انتظى ان اي هذا واما التعالى قالوا باكا يا سيد التعالى هذا صدى من نشي تياه الله هذا حال هذا الملك انتفاس قاطعه والبناء كوية يراهب وانه يخلق مركوا بضوغي وكيوه ينفاس يقرب أسوه مكاسو اسكنت am biya ayagu soo feexay halka wala socdo markay yimaadeen wax ila wareer ilaahay ka ilaati jiray markaas ay la yiri wiil dal yaraa oo u dhaaranayeen maqlin ale ka rax lugu maqati furo ala soo talee yaa ila ابراهيم مكسور له مكسو دا سيغيت تشف ورواي واحد هاد الحين الضابط مات حسبو بعيد اني قل ديني كدي على رؤوس شيطانك المبتع عدك مركي هور وي او غادي ارسك الى لهو برغار بركاس قد خاص بو ان ارى اسك قات او يغاد ما الى لهو برغار الى لهو برغار ما كان و اوغاد يفكر ان الى لهو ما استهين اصابهم جزاء اليقين تاسل الاو سبحانه فنظر وافر يا نبي ابراهيم نظر تن حال مر فيرو في علم نجول ما في معاياً لدينا هذا الصحيح فالنظر إلى النجوم على المرأة إلى المجدد لكن في ذلك التفكر أن تتوقع هذا السيدة لا يوجد أن تكون علمي في رنوية فالنظر إلى المرأة في النجوم في علم النجوم إيهاماً لهم أنه يعتمد عليها ليطرقوه فقالوا يقولون إنني أنا السقيم من تجرينا هذا الكاثف وحوة أن تجرينا سألت وين شجرة طهران حق قفل بواش جيرنا بركو ديما نقولوا يراوا جيرنا بصح لا بابا وانا باكرت فتولوا ويتشاستين قالوا دي عين النبي بن حجي سيكاستين مدبرين حالهم و دبنا جيدنا فراقه وكصل لهب الى اريات ابن هيلكودي فقال وكير الا تاكلن مينا اه ما انتم بحيرتكم يا عنطر وتراترتي متاغر لا تنقون حاله من هجله وكيو حابع ما يراد اش فراقه وكر الله يحدي عليهم كركوله برب قرائط بمليون مديت وكو u burburi ana ilamma gal midigta gaadi yahay ka dhigan bil qow fa nabi ibraheem xaqiisa yasifuun markasu nabi ibraheem attabduuna ma waahid aabudeeda ma tanhuna waahid والحال بيد عابديده الله الله خلقكم اذن كوين ابو ري ايوا ما تعملونه وعملكم ماذا لكم بانا موصورين لا دغو وما اي الذي تعملون اي تحملونه اي ان لا دغو مستري ايوا ما تحملونه وعملكم تاس تبقى سيغت على حديثه قص صحيح مقريط بخاري وكوري الله يسمعوا كل ان وصنعتو الهي اصق ابوره مت كستو وحسنيه يا صنعه او سمينا لبدوا وانا اياه اهل السنه والجماعه سمينا يا الله ابوره اه افاش سمينا بدون سمينا الله رشه يكون سميه واعود الى هي ابوره الى هي دليي ييريده الى هي دليي ستريدوا خلق افعال الخبا ادامه اذ اسر يا ابو ري الله وعقدت الفم اندل عن تنزلات رحيره الضنك اسرع ابو ريلي العفيف مركم متاه قارقه التوي اه والضلال الله الله خلقكم من كون ابو ري اي وما gaalada markaas ay boan gar waxay qismadde palas samayay derbi der oo qoray il yaa laga buuciyo oo dad lagu shido fakaalaha wala soo kulunaga sidii sameeyay laakiin makhrigoodi waa fashil maay ilaahay alqafru gargaar laga ma cadkaado ilaahu subhana qaaroo gaalada waxay yiraahdeen igmu bisaa law باسم عديس باسمه هو واحد اسمه بطل وله شدرها ضبكه اسمه, اسمه, اسمه ورقة ورقة له شدرها هو ابراهيم ابن بسا بني ياران باسمه في التخيم fa araduhu wa la donenu bi ibrahim kayda mak mak aidu wayne la donin lakin fa jjalnahum wa kan kadgina galadi al asfa li quwah wa asimbar mak bi wad wahwatari wayay harqi ay kuhr khirin abab ki gubay nabi ibrahim na wad bardan wa salamun ala ibrahim ma tarak allah فَنَظَرُوا وَفِرْيِنَةُ نَبِي إِبْرَاهِيمَ نَظَرَتَ حَالِ مَرْفِيرُ فِي مَجْمُوعِ حِدِقِهَا فَقَالُوا حِيرِ إِنِّي أَنَا غَقِيمٌ مِثْلَ رَنَيَانَهَا فَتَوَلَّوْ وَيَئِسْتَ الْقَالِدِ أَنَّ نَبِي إِبْرَاهِيمَ سَيَكْتَشِفُ مُدْبِرِينَ حَالَهُمْ كُودُبَدَ إلى فَرَاقُوا وَقَصَلُوا لِنَبِي إِبْرَاهِيمَ إِلَى آلِهَتِهِ إِلَى عِيَالِكُودِي إليه يالكودي فقالوا الوكويري ألا تأكلون مياد من عني ما لكم حيني سمنا دي لا تنطقون حالة أدمن هجلي فراق وحوكو لا صلح دي عليهم إليه يالكوكودي بربن كرائب باليمين مدكتوكو غراحو فأقبلو وحسوكا بلي غالدي إليه النبي إبراهيم يسفونا حرائق دقدقيه قال النبي إبراهيم هو كلير اتعبدون ما, ما تنحيتون واحد قريبه ولا حال الله الله خلقكم من كون الابور اي وما تعملون وعملكم شقد ينع الصمائر اذا قالوا قالوا وحيره Ibn Uldis, lehu Ibrahim, bünyanem lismu, faalquuhu. Ibrahim kutura, fin chahine, tabkadehise, feeraddu. Gaala vahe laddoone, bihi nabib Ibrahim, keida makri, fechalnaahum. Gaala vahe lakadiknay, alasfaline, kuvi ho, sain tabadaan. Allah sõhane wa teala, Allah. Sala Allah, salaam,